من كلام أو بيان وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي حول الشروط التي اشترطها المالكية والحنفية لقبول خبر الآحاد وبينا أن هذه الشروط منها ما هو منقوض من أصله ومنها ما هو مؤول والأصل ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى من وجوب العمل بحديث الآحاد الصحيح متى توفر فيه هذا الشرط ألا وهو شرط الصحة آخر تنبيه بينه المصنف رحمه الله تعالى قال فيه لا يصح تصور ورود سنة ثابتة من جهة النقل أن تكون مخالفة للأصول المقطوع بها من دين الإسلام أو للقرآن أو الحديث المتواتر وإن وجد شيء في الظاهر يدعى عليه ذلك فهو في التحقيق يرجع إلى واحد من أمور ثلاث هذه المسألة لابد أن تكون منا على بال بل لابد أن نكون على يقين منها أنه لا يتصور بحال من الأحوال أن يتناقض حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع حديث آخر صحيح مثله أو فوقه أو دونه المهم أنه ثابت أو يتعارض مع نص من كتاب الله عز وجل لأن الكل من عند الله والله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فمفهوم ذلك أنه طالما أنه من عند الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن يقع فيه اختلاف تضاض لا يمكن الجمع فيه أو لا يمكن رد هذا الاختلاف إلى أصل من الأصول ولهذا ذكر المصنف أنه إن وجد شيء من ذلك إن وجد حديث خالف أصلا من أصول الشريعة أو نصا من كتاب الله أو حديثا آخر صحيح فإن ذلك يستلزم واحدا من أمور ثلاث الأول وجود علة خفية من جهة النقص لا يمكن أبدا أن يكون هذا الخبر المعارض لغيره ثابتا الأمر الثاني عدم إدراك المعنى المقصود بتلك الرواية والذي يتفق ولا بد مع الأصول الصحيحة الثالث ضعف دلالة الأصل كالاعتراض على سنة آحاد صحيحة صريحة بآية ظنية الدلالة على المعنى الذي اعترض به هذا الإجمال يوضحه بعض الأمثال أما المسألة الأولى وهي وجود علة خفية من جهة النقل تقدم أن ذكرنا من شروط الحديث الصحيح أن تكون به علة قادحة سواء في سنده او متنه هذه العلة الخفية قد لا يدركها كثير من الناس فربما كان ظاهر السند صحيحا وفيه علة تنزل به عن درجة الاحتجاج مثال ذلك رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها عنه خمسة نفسا من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنه كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله هذا خبر متواتر فيه أن النبي صلى الله كان يسلم في الصلاة تسليمتين إحداهما عن اليمين والأخرى عن الشمال فعورضت هذه السنة بسنة أخرى وهي ما رواها التلمذي رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة حديث مروي من طريق خمسة عشر صحابيا يخالف حديث آخر وإن كانت المخالفة هنا فيها نظر ليه؟ لأننا بين أمرين إما أن يكون الحديثان ثابتين حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين وحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة إن ثبت عندنا الحديثان فكيف نتصرف نقول هذا من خلاف التنوع الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوجه ثبت أنه سلم تسليمتين وثبت أنه سلم تسليما واحدة والمكلف يجزئه أن يفعل هذا أو ذاك أو نقول بأن التسليم الأولى ركن والتسليم الثانية مستحب هذا إمتى لو ثبت الحديثان لكن الحنفية اعترضوا على هذا واكتفوا بتسليمة واحدة اعتماداً على خبر عائشة هذا وهذا الخبر معلول باتفاق المحدثين له خبر عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة فإنه من طريق زهير بن محمد قال البخاري رحمه الله من أهل الشام يروي مناكيه قد يكون الرجل في نفسه ثقة ولكنه يروي مناكير عن غيره إما لعلة في تتعلق بهذا الغير وإما لعلة في الغير الذي يروي عنه يعني هو وحده حديثه يمشي بشرط أنه ما يروهه عن من؟ عن فلان أو يكون فلان هو اللي راوي عنه فييجي واحد ينظر في السند يقول آه ابن محمد ده لوء حديثه الصحيح يبقى الراجل ده ايه ثقة وينسى انه ممكن يكون الخلل من مين من الروى عنه او الهوى روى عنه اه والحديث من رواية عمر بن ابي سلمة عنه قال الطحوي وهو وان كان ثقة فان رواية عمر بن ابي س... ابن أبي سلمة عنه تضعف جدا هكذا قال يحيى ابن معين رحمه الله تعالى فأقول لو اني زهير ابن محمد كان الروي عنه غير عمر ابن أبي سلمة قلني ايه الحديث ظاهره الصح لكن رواية فلن عن فلن ده خاصة نوته ايه رواية منكر كرواية سماك عن عكرم تجد ترجمة سماك حافظ ثقة إلى آخره عكرمة إمام في الحفظ والضبط وإلى آخره لكن الاتنين ما يجمعوش مع بعض لو سماك روى عن غير عكرمة أو غير سماك روى عن عكرمة الحديث يمشي لكن هم الاتنين مع بعض ما يمشيش طالب العلم المبتدئ الذي لا يعرف هذه الأمور ينظر في ظاهر السند في كل إيه كل رجال الإسناد ثقات إذن الحديث ضعيف إذن الحديث صحيح وهو فيه علة توجب القطع بإيه القطع بضعفه قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى روي عن النفس صلى أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس رضي الله تعالى عن الجميع إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث لأجل هذا قلنا من قبل ان أول خطوة يخطوها المرء على طريق النظر في المسائل الفقهية هي معرفة ثبوت الخبر هل هو ثابت أو غير ثابت مثال آخر رد السنة المحكمة الصحيحة في جواز الأذان للفجر قبل دخول وقتها وهي ثابتة من حديث ابن عمر وابن مسعود الصحيحين ومن حديث سمرة ابن جند رضي الله تعالى عن جميع الصحابة عند مسلم رحمه الله تعالى قال الإمام مالك رحمه الله لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر رضت هذه السنة بالقياس على سائر الصلوات وبحديثه حماد ابن سلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام فرجع فنادى الحديث لاحظ احنا قلنا الحديث روا مين حمد ابن سلمة ثقة ثبت ايوب عن نافع عن ابن عمر سلسلة ذهب من اصح الرواة او اثبت الرواة فاي واحد ينظر في السند هقول ده حديث من اصح الاحاديث حمد ابن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر كلهم جبال في الحظ فظاهر الحديث ايه الصح نفس الكلام اللي احنا بنقول ايه؟ وجود علة خفية من جهة النق فاللي ينظر في الحديث يقول ده الحديث صحيح مئة في المئة لكن قال ابن القيم رحمه الله ولا ترد السنة الصحيحة بمثل ذلك فإنها أصل بنفسها وقياس وقت الفجر على غيره لو لم يكن فيه إلا مصادمته للسنة لكفى في رده كيف وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكمة ذلك وهو ما في النداء قبل الوقت من المصلحة والحكم التي لا تكون إلا في الفجر صحيح النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين أنه قال لا يمنعنا أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم يعني الفجر لها خصوصية دون سائر الصلوات فبلال رضي الله تعالى عنه كان يؤذن قبل دخول وقت الصلاة ليه لكي يتمكن القائم من الرجوع إلى رحله حتى يستريح قليلا فإذا جاء وقت الفريضة دخلها نشيطا مدركا لما يقول خاشعا فيها إلى غير ذلك من المصال هذه واحدة ليست موجودة في في سائر الصلوات الأمر الثاني ان يغلب على الناس إن قبل هذه الصلاة فيحتاج إنه يتنبه قبلها بوقت يسمح له أن يشهد الصلاة في وقت الجماعة مع الإمام الراتب ونحو ذات إذن صلاة الفجر لها خصوصية ليست لسائر الصلوات وعليه فلا يصح قياسها على سائر الصلوات لأنه ده بنقول عليه قياس مع الفارق وإذا وجد الفارق فلا يصح فلا يصح القياس قال قال وإذا اغتص وقتها بأمر لا يكون في سائر الصلوات امتنع الإلحاق هنأتي لمحل الشاهد قال وأما حديث حماد فهو وإن كان ظاهره الصحة إلا أنه معلول عند أئمة الحديث وقد أشار إلى إعلاله الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بعد أن خرجه فقال لم يروه عن أيوب إلا حماد قال إسحاق بن إبراهيم سألت عليا يعني ابن المديني عنه فقال هو عندي خطأ لم يتابع حماد بن سلمة على هذا لم يتابع حماد ابن سلمة على هذا فظاهر الحديث او ظاهر الإسناد الصح إلا أن هنا ظاهر هذا الحديث إن حماد بن سلم نقله عن أيوب بعدما كبر سنه فاختلطت عليه بعض الأحاديث ولهذا لا يقبل حديثه ولا يعارب بأحاديث الثقات المحفوظة التي لا يتحمل حماد بن سلم مخالفتها يبقى هنا بنقول إذا وجدنا حديث يخالف أصلاً أو نصاً ثابتا من كتاب أو سنة فأول شيء نتصور إيه؟ إن هذا الحديث المخالف فيه علة لم نطلع نحن عليها فيلزم مع ذلك التوسع في البحث ومراجعة كتب العلل عسى أن يكون هذا الخبر معلولاً من حيث لم ندرك هذه العلة ولم نقف عليها ده الأمر الأول معلش يمكن الكلام صعب شوية إنما هو ده قدرنا في مسألة الأصول إنها يعني من أصعب العلوم تقريبا اللي ممكن إنسان يدكل فيها الأمر الثاني عدم إدراك المعنى المقصود بتلك الرواية والذي يتفق ولا بد مع الأصول الصحيح اتنقلنا الآن من ثبوت الخبر إلى إيه؟ إلى دلالة الخبر ممكن الخبر يكون صحيح لكن واحد يفهمه على وجه يخالف الوجه الذي يتفق مع الأصول الشرعية العام فيبقى الخلل جي منين؟ المرة اللي فاتت قلنا الخلل جاي من علة خفية في النص لم يطلع عليها اللي بحث بحث سطحي المرة دي الخلل جاي منين؟ جاي من سوء الفهم كما ذكرنا في اللقاء الماضي الحنفية لما ردوا حديث التصرية ردوه ليه لأنهم فهمهم إن الصاع من التمر اللي بيعطيها المشتري للبائع مقابل إيه مقابل اللبن اللي در لهذا المشتري بعد تملكه للبهيم قالوا لا ده هو بعد ما تملك البهيمة يبقى له كل المكسب اللي جاي من وراه او كل النتاج اللي خارج منه فبازاي هيرجع اللي باعها واترفعت ايده عن ملكيتها بنقول لا ده هو لما هيعطيه صاع من طمر بيعطيه صاع من تمر مقابل اللبن اللي كان مخزون فيها لما كانت تحت ايد مين لما كانت تحت ايد اللي باعها يبقى هو تعود للبن اللي رحله بدون وجه حق لأنه لم يكن تملكها من قبل فلجعل فل... الحنفية يعرضه عن الأخذ بحديث التصرية ويقوله لا ده بيخالف الأصول اللي هي الغلة بالضمان ونحوها هما أنه لم يفهموا دلالة الحديث على الوجه الصحيح مثال آخر سريع لما نقرأ حديث إذا لقيتم اليهود والنصارى في طريق فاضطروهم إلى أضيقه لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه لو نظرنا لظاهر الحديث سنقول إيه هذا الحديث لا يتفق مع قول الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هو أقرب للتق ويختلف ويتعارض مع القعدة المضطردة عند العلماء الفقهاء اللي هي من سبق إلى شيء فهو أحق به يبقى خلفت آية وخلفت قعد خالف الحديث يعني خالف آية ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو أقربوا للتقوى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقصطوا إليه ويخالف قعدة اللي هي من سبق إلى شيء فهو أحق به هذا الكلام يسلم ولا لا يسلم على مقتضى ما قلناه هيبقى الخلل عندنا فين نحن بنضرب الوقت أمثلة للخلل اللي جاي من طريق الفهم فاللي فهم الحديث بظاهره فهم منه إيه إنه يفضل يديق على يديق على يديق على الحديد ما يلزأه في الحيض هو ده فعلاً اللي يخالف الآية ويخالف القعد لكن الحديث له مقصود آخر وهو ألا نفسح لهم صدور المجالس وننزلهم المنزلة التي لا تليق بهم بحيث تكون لهم العزة والسيادة والكبرياء على المسلمين فيبقى هنا اللي يعترض على هذا الحديث بيعترض من طريق ايه سوء فهم صحيح هو في البداية اقولك الحديث ظاهر الحديث بيخالف اصل او بيخالف نص قطع من الكتاب لكن اقول لا المخالفة هنا في فهمك انت وليست في الفهم الصحيح اللي درج عليه السلف الصالح الذين يحمل عنهم العلم ومن هنا بنركز دايما على جزئية كتاب وسنة على فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى الذين هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما إنما خاطرة تغطر لك على بال تحمل عليها الحديث وبعد كده تقول هذا يعارف ذات وهذا يناقض هذا والآخره هذا لا يدوث يبقى هذا الأمر الثاني إنه ممكن يكون الفهم للحديث غير صحيح فيظن من وراء هذا إنه بيخالف نصوص أخرى أو قواعد شرعية متفق عليها بين العلماء معايا ولا طيب يعني نأتي للجوية الثالثة ضعف دلالة الأصل كالاعتراض على سنة آحاد صحيحة صريحة بآية ظنية الدلالة على المعنى الذي اعترض به توضيح الكلام باختصار احنا قلنا ان الدلالات اما ان تكون قطعية واما ان تكون ظني فالدلالة القطعية التي لا تحتمل الا وجها واحدا اي واحد يطلع على النص يقول هذا يعني كذا فاجلدوهم ثمانين جلدة لا يختلف اثنين ان التمانين ده عدد له مدلو المعين طيب ادى دلالة قطعية دلالة اخرى ظنية اللي هي النص يحتمل عدة وجوه وقد تكون هذه الوجوه من القوة بمكان يصعب على الانسان الترجيح بينه الا بقراء خارجي فممكن يكون الأصل المدعى أنه يناقضه حديث الأحاد دللته إيه؟ دللته ظني في حين أن حديث الأحاد دللته قطعي بالمثال يتضح المقال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مريت فيه أنه قال لو أن امرأني اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح هذا ورد من عدة طرق متفق عليها بسنة قولية وسنة فعلي فهذا خبر أحد ثابت ودللته صريحة في إن الذي يتجسس ويتلمس عورات الناس دون علمهم أو دون إذنهم لا حرمة لعينه التي ارتكبت هذا الجر عينه هدر اعترض على هذا الحديث بإيه بآية في كتاب الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين يبقى النص القرآني قطع بإن العين لا تفقى إلا بعين مثله لكن مجرد النظر يجعلها هدر ولا جنع على الإنسان أنه يفقى عين آخر لأنه نظر من ثقب الباب مثلا عليه وهو في قعر بيته أو نحو ذلك يبقى هنا فهم من النص لو الحديث انه بيخالف الاصل اللي هو القرآن ويقول لك القرآن ايه قطع الثبوت يبقى لا يصلح ان يعارض القرآن بسنة تحتمل الثبوت وعدم الثبوت ويبقى نقدم ايه نقدم القرآن وهذا الحديث لا يعمل به قالوا وأيضا لو جنى عليه بلسانه لم يقطع ولو استمع عليه بأذنه لم يجوز له أن يقطع أذنه فكما لا يجوز أن يقطع لسانه لو سبه أو اتهموا بشيء أو نحو ذلك ولا يجوز له أن يقطع أذنه لو تسمع لحديقه فكذلك لا يجوز أن تفقى أعينه إذا نظر في بيته بغير إذنه نقول هنا أعترض على هذا الحديث بآية من القرآن فآلم ان القرآن نص على القصاص عين بعين أما عين بنظرة مختلسة أو بغير إذن صاحب الدار فهذا يخالف ما نص عليه القرآن إيه رأيكم في هذا الاعتراض يمشي ولا ما يمشيش ليه ما يمشيش نزل الكلام اللي احنا بنقوله ضعف دلالة الأصل الأصل دل عندنا على حكم وسكة عن حكم دل على إيه دل على وجوب أو جواز القصاص بعين بعين لكن هل, هل تعرض لبيان حكم النظرة المختلفة او المتربصة بصاحب الدار أو بدون إذنه سكت عنها وجاءت السنة وبينت حكمه فنقول إيه هذا حكم زائد على ما جاء به القرآن ولا يعارض تعمل بالزائد واجب بل إن العمل بهذه السنة من أقوى ما يمكن أن يوافق الأصور ليه لأن واحد هجم على حرمة آخر وهو في مأمنه يظن أنه في بيته آمن لا أحد يطلع على عورته ولا يرى منها شيئا فإذا بهذا الشخص يختلص النظرات ويتربص به ليقع على عورة من عوراته لحاجة في نفسه الله أعلم ما هي ومثل هذا لو طلب لو طولب صاحب الدار بأن يأتي ببينة على ان هذا الرجل كان بيتلصص عليه أو بينظر عليه يعجز عن إقامة البيين لكن لو طولب بأن يأتي ببينة على أنه سبوا أو قذبوا أو كفروا أو عمل أو عملها يلاقي ألف واحد يشهدوا معاه لأن غالباً اللي بتكلم بتكلم على ملأ وكذلك لو تسمع إليه فهنا يمكن أن يسكت لو عرف انه بيسمع هاي ايه هيسك هي فلا يصح القياس اللي هم اعترضوا به قال ابن القيم رحم فيقال بل هذه السنة من اعظم الاصول فما خالفها فهو خلاف الاصول وقولهم انما شرع الله اخذ العين بالعين فهذا حق في القصاص واما العضو الجاني المعتدي الذي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه إلا برميه فإن الآية لا تتناوله نفيا ولا إثباتا يعني لم تبين حكمه والسنة جاءت ببيان حكمه بيانا ابتدائيا لما سكت عنه القرآن لا مخالف في غير الناظر إليه فلو كلفا المنظور إليه إقامة البينة على جنايته لتعذرت عليه ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل ذهبت جناية عداوته بالنظر إليه وإلى حريمه هدرا والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذا فكان أحسن ما يمكن وأصلحه وأكفه لنا وللجان ما جاءت به السنة التي لا معارض لها ولا دافع لصحتها يبه هنا هم ظنوا ان دلالة القرآن تعارض دلالة السنة لكن بقول لا دلالة القرآن في باب والسنة دلت على حكم في باب جديد فلا تعارض بينهما وده شأن الفقهاء الذين يجمعون بين النصوص التي ظاهرها الطعاط ومن هنا بنقول ليس من السهل او الهين ان يخوض المرء في غمار الاحكام الشرعية ولجتها الا بعد ان يستوي عوده في هذا الباب خشية ان يضرب النصوص الشرعية بعضها بضع ويسمع دليل الدنيل ده بيخالف كذا الآية هذه تخالف الحديث البلالي والحديث البلالي يخالف الحديث البلالي وهكذا وهي في الحقيقة رجع الواحد من الثلاث عمور اللي احنا قلناه اما ان احد النصوص غير ثابت واما انه فهم لهذا الخبر او ذاك فهم غير صحية واما انه ظن انه بيتعارض مع اصل من الاصول وهو لا يعارضه ولا يخالف ولا يوجد في الأحكام الشرعية ما يمكن أن يقال فيه إن خلاف لم يتمكن العلماء من إزالته أو الترجيح فيه بنوع من أنواع الترجيح صحيح في أشياء في القرآن ممكن بنسميها أو سماها العلماء متشبهة هذه يسلم المرء فيها لله عز وجل كما قال الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغن فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله هنا بعض العلماء بيقف ويستأني في الكلام قائلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وبعضهم بيوصل فيبقى هنا معنيين للآي ولذلك بالنبه إلى أن مسألة الوقف والابتداء في القرآن الكريم من أهم العلوم التي يجب أن تراعى حال أخذ كتاب الله عز وجل لأن أنا لو أخطأت في غنة لو أخطأت في مد أربع حركات خلته ستة أو مد طبيعي خلته زائد أو نحو ذلك المعنى ماشي لكن لما أخطأ في البداية أو في وقفي في بداية أو في وقفي ممكن المعنى يتغير بالكلية فدفن مهم جدا وعظيم من علوم القرآن الكريم فاللي قالوا بالوصف يبقى هنا حتى المتشابه يعلمه الراسخون في العلم ومن فضلهم عند الله عز وجل ومكانتهم عنده الحقهم به سبحانه وبحمده كما قال تعالى في الآية الأخرى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فثن بالملائكة وثلث به بأهل العلم لرفعة مكانتهم عند الله عز وجل فهنا ممكن نقول إن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون أيضا تأويله الوقف اللي عليه أكثر العلماء إنهما بيبتدئوا بي والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هذا المحكم من عند الله والمتشابه من عند الله وما علينا إلا أن نعمل بالمحكم وإيه ونؤمن بالمتشابه ده الواجب عليه ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن آيتين يوم كان مقداره ألف سنة ويوم كان مقداره خمسون ألف سنة قال هما يومان في كتاب الله عز وجل الله أعلم بهما مع إن ابن عباس دمين ده حبر الأمة وترجمان القرآن لكن لماذا يكلف الإنسان نفسه ما لم يكلف الله عز وجل ثم إن هذا لا يترتب عليه عمل عشان كده بنقول ممكن يوجد في القرآن بعض آيات متشابهات يفتلى المرء بها ليرى أيصدق قول ربه عز وجل وينزل عليه أدرك مدوله أو لم يدركه أم يكذب خلاص إذن هي مسألة اتلاء عقدي أما حكم شرع عملي لا يمكن أبدا أن يدخل باب المتشابه عشان كده العلماء غالبا ما بيأتوا بباب المتشابه ضمن علوم القرآن لا ضمن أصول الفقه لأن ما فيش في الأحكام العملية الشرعية شيء اسمه يبقى متشابها لأن العلماء يجمعون بين الأدلة و يزيلون التعارض الظاهري عنهم لكن هذا شأن العلماء الأفذاذ نفعنا الله وإياكم بعلمه يبقى هنا بنقطع قطع تام بأنه لا يتصور أبدا وجود خبر يناقض خبرا آخر خبر صحيح يناقض خبرا آخر ولكن يحمل على واحد من ثلاث وجوه الاول ان احد الخبرين غير ثابت التاني ان فهم احد الخبرين غير صحية التالت ان هذا له بابه والاخر له ايه له بابه وده من اوجه الجمع الوسع جدا عند العلماء رحمهم الله تعالى يعني لو جيت تسمع مثلا الله عز وجل في مواطن ينتهي السؤال يوم القيامة وفي مواطن تانية يثبت فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاه خلاص ما في السؤال بالمر وفي موقف تاني يقول ايه فوربك لنسألنهم أجمعي فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن الله. يبقى في هنا نفس وفي هنا إثبات طب كيف يكتمع النقضين نقول اه في مرحلة من مراحل الحساب أو موقف من مواقف الحساب في سؤال وموقف تاني ما فيش فيه سؤال يبقى دالوا بابه ووقته والاخر له بابه وإيه ووقت. زي ما ضربنا المثال الأخير وقلنا آه القرآن بين وجوب القصاص في العين بالعين وسكت عن العين التي تختلس النظرات او تتتبع العورات ما بينش حكمها جاءت السنة بينت حكمها يبقى هنا نعمل بالقرآن في ما بيّنه ونعمل بالسنة فيما بيّنته يبقى القرآن في بابه والسنة في بابها والقرآن والسنة يجتمعان لا يفترقان ويتظاهران لا يتضابان لأن الكل من عند الله تبارك وتعالى كما قلت سلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه نختم بهذا الذي ختم به المصنف قوله أنواع الأحكام الواردة في السنة أحكام مؤكدة لأحكام القرآن مثل حرمة عقوق الوالدين والزنة والخمر لو نظرت في الآيات التي وردت تحريم عقوق الوالدين كثيرة جدا كذلك جاءت السنة لتؤكد هذا الأمر فجعلته من الكبائر ونحو ذلك بل أضافت السنة أن من الكبائر أن يكون المرء سببا لسب والديه إن من الكبائر أن يسب الرجل والديه قالوا وهل يسب الرجل والديه يا رسول الله قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يعني حتى السب المباشر مش هو الكبيرة فقط لا ده السب غير المباشر انه هو يكون سبب يقول له يابني يا كذا يقول له انت ابن ستين كذا يبقى هو كما قال سلم المستبان ما قال فعلى البادي منهما هو اللي تسبب نعم وكذلك الزنا والخمر ونحوها احكام مبينة لاحكام القرآن المجملة وده اعظم خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم او وظيفة النبي سلم انه ايه يبين للناس ما نزل إليهم فالسنة جاءت لتبين مجمل القرآن الكريم مثل تفصيل أحكام الصلاة الله عز وجل قال أقيم الصلاة لكن ما قال كم نصل ولا متى نصلي ولا كيف نصل جاءت السنة ببيان هذا كله والزكاة الله عز وجل قال وآت حقه يوم حصاب طيب إيه حقه اثنين ونصف المية ولا نصف العشر ولا العشر طب ونخرج من ايه وما نخرجش من ايه هل نخرج من كل حاجة ولا فيه اشياء نخرج منها واشياء ما نخرجش منها السنة بينت هذا كله وكذلك الصيام بينت السنة القرآن صحيح بين من كذا لكذا لكن جاءت السنة وبيّنت احكام اخرى متعلقة بي الصيام وكذلك الحج ونحوه قال ومن البيان لأحكام القرآن تخصيص عامه وتقييد مطلقه وسيأتي في موضعه مع مثاله إن شاء الله وإحنا سبق أن ذكرنا بعض الأمثلة لهذا في لقاء سابق أحكام مبتدأة سكت عنها القرآن وجاءت بها السنة لأن زي ما قلنا السنة ممكن تكمل القرآن وتضيف إليه بعض الأحكام لألا يأتي واحد ويقولك لا احنا نكتفي بالقرآن كيف تكتفي بالقرآن وزي ما قلنا في آيات في القرآن لا يمكن فهمها إلا بالسن ولا معرفة مجملها إلا بالسن كذلك أيضا في أحكام تفرضت السن ببيانها ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النس كذلك قوله يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم أكل ذي أو أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخلتها وكذلك ميراث الجد ونحو ذلك مما سيأتي ذكره بتفصيل في موضعه إن شاء الله أخيرا قال دلالة السنن على الأحكام نصوص السنة كنصوص القرآن من جهة الدلالة فهي على قسمين قطع الدلالة وهو الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا كقوله في الركاز الخمس فكلمة الخمس معروفة عند كل الناس فلو في دفن جاهلية يعني واحد بيفحر أساس بيته وجد ذهب يعني مدفون يعمل ايه؟ يخرج خمسه هذا لا يختلف الناس ان الخمس يفرق عن السدس عن النصف عن الربع إلى آخره فالخمس قدر معلوم لا يختلف فيه اتنين عشان كده بنقول دي دلالة قطعية قال فلفظ الخمس لا يحتمل أقل أو أكثر فهو قطعي في العدد والثاني ظني الدلالة يعني يحتمل وجه أو اتنين أو أكثر كقول صلى الله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فاختلف أهل العلم هل النفي للإجزاء أو الكمال لأن اللفظ يحتملهما يعني لا صلاة بمعنى إن الصلاة باطلة ولا لا صلاة كاملة هذا يحتمل والآخر يحتمل ولذلك اختلف العلماء في حكم القراءة الفاتحة خلف الإمام خصوصا في الصلاة الجهرية فمنهم من قال هي واجبة ومنهم من قال تسقط بقراءة, بقراءة الإمام طبعا الوقت ليس وقت تفصلها ولكن كما قلنا بأن هذا لأنه يحتمل وجهين من وجوه الدلالة قلنا عليه دلالة إيه ظنية ومثل هذا تتسع فيه الآراء وللعلماء ترجيحاتهم التي تقبل في هذا الباب وغيره بهذا ينتهي الكلام وهو إن كان مختصرا في باب السنة إلا أنه كاف لما نريد بيانه إن شاء الله في هذا الباب وحديثنا في اللقاء المقبل إن شاء الله حول الدليل الثالث من أدلة الأحكام النقلية وهو الإجماع